وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا ذا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، قرا من بررة، قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلق من مطفة.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 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَطْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقًا غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ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 ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا